6- استمع إلى النص الآتي ثم قرأه بعد الهجرة عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان أول عمله بناء مسجد ومكث في منزل أبي أيوب الأنصاري حتى يتم بناء المسجد لقد كان المسجد النبوي مكان لقاء المسلمين للصلاة والتعلم وغيرها من الأمور وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم المؤاخات بين المهاجرين والأنصار لأن المهاجرين تركوا كل أموالهم في مكة وأراد رسول الله أن يحقق الوحدة السياسية في المدينة فلذلك أصدر وثيقة دستورية تسمى وثيقة المدينة لتنظيم حياة سكان المدينة المنورة وأمور الدولة وأجر النبي صلى الله عليه وسلم عدداً من الغزوات للحفاظ على وحدة المسلمين وأنفسهم ولإقامة وطن آمن وفي السنة الثامنة للهجرة فتح مكة وحطم الأصنام التي في الكعبة وبعد حجة الوداع توفي رسول الله سنة ستمائة واثنتين وثلاثين للميلاد في المدينة المنورة ودفن هناك وقبره في المسجد النبوي